بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أذل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 وَإِنِّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا فإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ارسل السماء عليكم مدرا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 ما يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوع الرب 119. عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 110. ومكه مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ولا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضلالا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ 111. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، 112. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا